الفصل الثالث في الباب الرابع الأخير من كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي الصوتية الثانية عشر من الكتاب تقسيم الدين إلى أصول وفروع وفيه مبحثان المبحث الأول أصول الدين المزعومة عند أهل البدع المبحث الثان إحكام أصول الدين وبيانها بيانا شافيا قاطعا للعذر الفصل الثالث تقسيم الدين إلى أصول وفروع ردد كثير من الإخوة الذين ينافحون عن أسلمة الشركين بايه طريقة وسبيل عبارة مقطوعة للشيخ الإسلام ابن تيمية أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة ورمو من يقول بأن للدين أصول وفروع بالبدعة شرطه أقول وبالله التوفيق ألم يأن للذين يرددون هذه المقالة أن يتقوى ربهم فإن هذا الأمر تقشعر منه الجلود وتنقطع له القلوب شرطة ألم يسمع قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله تعال لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لها فاعبد وكن من الشاكرين وقوله تعال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للظلم بأنه الشرك الأكبر مذكرا بقوله تعالى إن الشرك لا عظيم ألم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وقوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ولم يقل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن الزنا حرام وأن النكاح حلال أو أن الربا حرام وأن البيع حلال فلو جاء مشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن الخمر حرام فقط هل كان يحكم بإسلامه هل يريدون منا أن نقول أن التوحيد كإماطة الأذى عن الطريق وأن الشركك كالمعصية لا فرق بينهما؟ سبحانك هذا افتراء عظيم فإن القرآن والسنة من أولهما إلى آخرهما يردان على هذا الزعم المفتر المبحث الأول أصول الدين المزعومة عند أهل البدع أما كلام الشيخ شرطه رحمه الله شرطة فانه يتحدث عن الأصول التي اصلها أهل البدع المخالفة لأصول الدين التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من المسائل والدلائل والتي وقفوا إسلام العبد على الاتيان بها ولا عذر في تركها وما دونها فهي الفروع وتحتمل للعذر بالجهل والتأويل وما من فرقة من الفرق إلا ولها أصول تدعي أنها أصول الدين وهي مخالفة لأصول الدين التي جاء بها رسول صلى الله عليه والاسم وتكفر من لم يأتي بها وتعذر فيما هو من دونها كأمثال الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم قال الشيخ واسم التوحيد اسم معظم جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فإذا جعل تلك المعاني التي نفاها من التوحيد ظن من لم يعرف مخالفة مراده لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول بالتوحيد الذي جاءت به الرسل ويسمى طائفته الموحدين كما يفعل ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم على نفي شيء من الصفات ويسمون ذلك توحيدا وطائفتهم الموحدين ويسمون علمهم علم التوحيد كما تسمى المعتزلة ومن وافقهم نفي القدر عدلا ويسمون أنفسهم العدليه وأهل العدل ومثل هذه البدع كثير جدا يعبر بألفاظ الكتاب والسنة عن معاني مخالفة لما أراده الله ورسوله بتلك الألفاظ ولا يكون أصحاب تلك الأقوال تلقوها ابتداء عن الله شرطة عز وجل شرطة ورسوله صلى الله عليه وسلم بل عن شبهة حصلت لهم وأئمة لهم وجعل التعبير عنها بألفاظ الكتاب والسنة حجة لهم وعمدة لهم ليظهر بذلك أنهم متابعون للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالفون له وكثير منهم لا يعرفون أن ما ذكروه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم بل يظن أن هذا المعنى الذي أراده هو المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن قال والقرآن مملوء من ذكر وصف الله بأنه أحد وواحد ومن ذكر أن الهكم واحد ومن ذكر أنه لا إله إلا الله ونحو ذلك فلا بد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك فإن معرفته أصل الدين وهو أول ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إليه الخلق وهو أول ما يقاتلهم عليه وهو أول ما أمر رسله أن يأمر الناس به وقد تواتر عنه أنه أول ما دع الخلق إلى أن يقول لا إله إلا الله المبحث الثان أحكام أصول دين وبيانها بيانا شافيا قاطعا للعذر وقال ردا على سؤال جاء هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لا؟ فإن قيل بالجواز فما وجهه؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين أما المسألة الأول؟ فقول السائل هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد فيها كلام أم لا؟ سؤال ورد بحسب ما عهد عن الأوضاع المبتدعة الباطلة فإن المسائل التي هي من أصول الدين التي تستحق أن تسم أصول الدين أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه لا يجوز أن يقال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام بل هذا كلام متناقض في نفسه إذ كونها من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين وأنها مما يحتاج إليه الدين ثم نفى نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج الدين إليها فلم يبينها أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة وكلا هذين باطل قطعا. وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين وإنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم أو جاهل بهما جميعا فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه وجهله بالثاني يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات وإنما هي جهليات وجهله بالأمرين يوجب أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد في ذلك كما هو الواقع لطوائف من أصناف الناس حذاقهم فضلا عن عمتهم فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول للبلاغ المبين، وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذي بيّنوه وبلغوه، وإنما الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عمّة أصول الدين من المسائل والدلائل، التي تستحق أن تكون أصول الدين، وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين، وإن ادخله فيه مثل للمسائل والدلائل الفاسدة مثل نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل ألف أصل الدين التلقي من الله وحده وقال الشيخ رحمه الله معرفا أصل الدين وأصل الدين أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا مكروه إلا ما كرهه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا مستحب إلا ما أحبه الله ورسوله. فالحلال ما حل له الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ولهذا أنكر الله على المشركين وغيرهم ما حللوه أو حرموه أو شرعوه من الدين بغير إذن من الله ألف أصل الدين عبادة الله وحده والإيمان به وقال وأن يعلم المسلمون كلهم أن ما عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين ولا من فعل عباد الله الصالحين بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله شرطه تعالى شرطة الذين يخرجون عن توحيده وإخلاص الدين له وعن طاعة رسله وأصل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمن طلب بعبادته الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله ومن خرج عما أمر به الرسول من الشريعة وأتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمد رسول الله وإنما يحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغها عن الله ألف وقال فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر والعملية كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف ولهذا كان الخطاب في السور المكية ذياء أيها الناس لعموم الدعوة إلى الأصول إذ لا يدعى إلى الفرع من لا يقرب بالأصل ألف نا وقال اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو أصل الدين وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويفرق بين السعداء والأشقياء ألف وقال والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان فالدين أول ما يبنى من أصول ويكمل بفروعه كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية والقصص والوعد والعيد ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة فأصوله تمد فروعه وتثبتها وفروعه تكمل أصوله وتحفظه ألف وقال وأيضا فإن التوحيد أصل الإيمان وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار وهو ثمن الجنة ولا يصح إسلام أحد إلا به ألف قال بعد هذه النقول عن الشيخ شرطة رحمه الله شرطة ولولا خشية الإطالة لاجئت منها بالكثير أسأل الله شرطة تعالى شرطه أن كل عبد يعتقد أن الدين ليس له أصولا وفروعا وأن التوحيد والطاعات والشرك والمعاصي على رتبه واحدة لا فرق بينهم أن يتقي الله في نفسه ويفيئ إلى الحق الذي ليس بعده إلا الضلال اللهم بلغت اللهم فاشهد